أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين والقلم وما يستطيعون إِنَّمَا فِي رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ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 زم الشائي بن اميم من داعي للخير معتدل اتيم عتل بعد ذلك زم ان كان زمان إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليطرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فجعلناه مصبحين لغدوا على حرفهم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبذلنا خيرا منا إنا إلى ربنا أبينا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أتبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات لِلْمُتَّقِينَ إِن جَاءَ رَبُّهُمْ كَنَاسٍ نَّمِّين أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَهُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لكم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 أَلَوْ صادِقِينَ يَوْمَ يُكْشِفُ عَنْ سَاقِينَ وَيُدَاعُونَ إلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاسِعَ سَبْلَ صَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدَاعُونَ إلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَإِذَا مَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَسَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مَن أُغْرِمَ نَصَبًا أَمْ إن بيرحكم ربك ولا تسكن صاحب الحوث ولا تسكن صاحب الحوث اذنا ذا وهو مذموم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتبه ربّه فجعله من الصالحين وإياك الذين كثروا لا يسلقون لا يسلقون كبّ أبصارهم لما سمعوا بكرة ويقولون ما هو إلا ذكر